بين ناع الموت والمدمع ام سابق بين ناع الموت والمدمع ياهل يوصل القطع الحبل أسرع ام والجفن ينثر جمر من ضيم ولهي بالحاطم على الناس يتلفع اختنق صدر السماوات بسحاب الهم اختنق صدر السماوات بسحاب الهم وبين القصف صرخت يا طفل تسمع سكوت الناس كلها وخرسة الديرة سكوت الناس كلها وخرسة الديرة وما حد يحكي غير القصف والمدفع وكشن القاع حل بيها خسف قارون ومن دوي القناة بالجبل يتزعزع بغمق دجلة وفرات جروحها لنا بغمق دجلة وفرات جروحها لنا وبدال الدمى اهموم وقهر تنبع وغدت بالجثف تتعثر اجدام الموت وبكل ما من قاع الوطن مصرع او حتى النخو ترجف خوف سعفاتها حتى النخو ترجف خوف سعفاتها يا عين التنام او جفن يهجع او الشمس لمت كل جدا حزين على العراق بيا وجه تطلع وتساوي نهار بلادي ويا الليل وتساوي نهار بلادي ويا الليل ظلام وبس رصاص أو تأثر كن بحضانا ببح لا سلمة مرة أو سلم منهم شاب لا سلمة مرة ولا سلم منهم شاب أو لا منهم سلم من بالمهد يرضع والبصرة حزينة تلوذ بالياويل وخراب البصرة بعدش راح تتوقع وعين الناصرية سالت على الكود والحي والسماوة يدورا مفزع من عادة كربلة وردت ملاحمها وكل لحظة جسد يوقع على المبضع وحارات النجف تتناور ويلموت وتلوذ بضريح الفارس اللي ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم وذرات التراب اللي ربها تتضرع مخطوفة الوجوه وشاحبة من الخوف مخطوف الوجوه وشاحبة من الخوف وعيون الزلم علموا تطلع ولما تمر هوية تحرك الشباة تجفل خايف الأطفال والرضع ولما تمر هوية تحرك الشباة تجفل خايف الأطفال والرضع سكن ليل المناية ولوح المصباح وفاصل بأن سهم البين والمنزع ومفاتيح الحبيبة الطاهرة بغداد سلمها الزنيم وعالفشل وقع ختل بالظل مثل ما يختل المسعور لو شاف الظوار عليه تتجمع ختل لكن ترك نايحة بكل منزل تفنن بالجريمة وبالظلم أبدع ومقابرنا الجماعية ومقابرنا الجماعية استلث بيها مثل ما يستلذ بالساكنة الزوبع يطرب لو سمع قفلة يتيه متصيح يطرب لو سمع قفلة يتيه متصيح وعدم ينتشي وبتشتل يتمتع مجرم طاغية ومتفارقة الخصة الابقاع النذالة معكل ومرتع راوان غصص منها الوليد يشيب راوان غصص منها الوليد يشيب غصص الهينوح العالم الأرفع ناس تدور الهكبور ما تلقى ناس تدور الهكبور ما تلقى ناس تدور الهكبور ما تلقى وناس تورق بأموالها وتجمع وخال الموت تثبت والشعب ميدان والجمهور احنا ببطر نطلع مسابق بأن علموت والمدمع ياه اليوصل القطع الحبل اسراء